موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ا ه وقد ن ص ر ك موسوعه الله ببدل أ ن النابلسي للعلوم ن الاسلاميه آلاف م ن ا ل م ل النابلسي ئ ك ة م ن ز ي بلى ب إن ت ص ر و و ت ت أ ت و ل من ف و ر ه م ه ذ ا يمددكم, يمددكم ربكم بحمسة آ ل ا ف من ا ل م ل ا ئ ك ة م س و ي ن وما جعله الله إ ل ا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أ و يكبتهم ف ي ن ق خائمين. ليس لك موسوعه ن الأمر أ شيء ي ب ل ي م يعذبهم فإنهم أو ظ النابلسي م و ل ل ع ا و ا ت و م الاسلاميه في ا أ ر ض ي غ ش ا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 الذين ي ن و س و ن في ا ل ر ا ا ل ض ر ا س ي ل ل ع ل و ن الاسلاميه غ م و س و م و ا أ ن ف س ه ا ب ل س ا للعلوم ه ا ل ل ه ا س ل ا م و ه すう م و س و ع م النابلسي للعلوم الاسلاميه و ه ب أعصى الله الذين آ م ن و ا و ي ح ق ا ل ك ا ف ر ي ن أم ح س ب ت أن د خ ل س ي للعلوم ل الاسلاميه ي ع م جاهدوا ن ك م و ع ل ل ل م ا ا ص قد ك ن ت م تمنون ا ل م من و ت ق ب ل أن ت ل ق و ا فقد رأيتم you、oh, no. ثواب ا ل آ خ ر ه مؤته